وَمَسَنُوا الَّذينَ يُم فِ قُونَ أَمولَهُ مُبتِ غَ أَمَضاتِ اللهِ وَتَستَم مِن أنفسهم كمثل جنة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 لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أن فِي قُِ طَبَاتِ مَا كَسَبَتُ وَمَِّا أَخجَنا لَكُ مِنَ الأرض وَلَا ثِيَمُمَ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِي رُءُوسِكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ